Oh, mm -hmm. جاء الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهذه الأمة بكل ما يصلحها تعجب الناس فقالوا إن محمدا علم أصحابه كل شيء حتى الحاجة كيف يقضيها إذا دخل الخلاء أي الحمام دخول الإنسان إلى الحمام وهو محل قضاء حاجته محل يتقزز منه الناس لأنه يقضي فيه وطرة لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الأمر الى محل لكسب الثواب للمعامله مع الله سبحانه وتعالى حتى الواحد منا يمكن ان يدخل الى الحمام ويكسب اجر بحسنات كثيره يمكن ان يطبق اكثر من 15 سنه من سنن الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يسلم من اراد دخول الخلاء عده سنن اولها ان ينزع خاتمه او اذا معه شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يرخل الى الخلاء بذكر الله جل جلاله ثانيا أن يسمي الله سبحانه وتعالى ويتعوذ بالله بتعويذ رسول الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والرجس النجس ومن الشيطان الرجيم فإن ذلك يحفظه من الشياطين لأن الحمام مكان اجتماع الشياطين ثالثا يستر رأسه رابعا يلبس النعال حتى لا ينزلق او يدوس على نجاسه خامسا يرفع ثوبه حتى لا يصيب ثوبه شيء من النجاسات فيعطله ذلك بعد ذلك عن أداء الصلاة ثم يدقل إلى الخلاء برجله اليسرى وينبغي أن لا يذكر الله سبحانه وتعالى وسط الخلاء وكذلك يكره الكلام كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في وسط الخلاء فإذا ناداه أحد فليتنحنه حتى يشعره أنه في داخل الخلاء وينتبه في داخل الخلاء من التعري لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك وقال الله أحق أن يستحيا منه فإذا أراد أن يقضي حاجته فيرفع ثوبه على قدر قضاء حاجته فقط يسن أن يدعو بدعاء, بدعاء الستر وهو بسم الله الذي لا إله إلا هو أخبرنا الحبيب أن من قرأ هذا الدعاء ستره الله من أعين الجن فلا يرون عورته كذلك علمنا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حسن الاستنجاء الاستنجاء وهو التطهر وازاله ازاله النجاسه من مكان خروجها ان ان نجمع بين الحجر والماء اليوم يمكن الانسان ان يستخدم المناديل مع الماء ما كان العرب قبل ذلك والناس يعرفوا الاستنجاء من الغائط بالماء إ بعد ما جاء رس الله صله عليه عليه الصحب ووسلم وأأ الله سبحانه وتعالى تدح جاءة من أهل المدينة لأنهم اول من ببدأ بذلك وهم أهل قباء قال الله سبحان وتعالى فيه رجال يحبون هي تتحهر لماذا لا لأنهم كان يجمععون بين الحجر والماء فسُننا للنسان إذا را يستنج، يمسح بالمناديل أولا ثم بعد ذلك يغسل بالماء فيكون بذلك عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويسن في الاستنجاء أن نستعمل اليد اليسرى ونكرم اليمنى عن ذلك وكذلك يسن التنحنح والنتر وهو الاستبراء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن عامة عذاب القبر من النميمة ومن عدم الاستبراء من البول فينبغي الإنسان أن ينتبه والاستبراء بالتنحنح وبان يمر الانسان يده من تحت ذكره حتى يخرج بقيه البول من جسمه بعض الناس يعتبر الجلوس في الخلاء وقت مض وقت ضائع فيحاول ان يملاه بشيء ربما يملاه بشيء خاطئ كذلك الوقت الذي نقضيه في قضاء الحاجة ليس ضائع ووقت كذلك للتفكر في نعمه الله لهذا علّمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نخرج من الخلاء نخرج بالرجل اليمنى ثم ندعو بالدعاء هذا العظيم الحمد لله الذي اذهب عني الاذاء وعافاني او الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى في ما ينفعني فنتفكر في نعمة الله وكذلك استشعر الانسان انكسارا عظيما لله لأنه يرى من نفسه ويشم من نفسه ما يستقدره فلا يترفع بعد ذلك على الناس فهذا من الفوائد التي تحصل للإنسان في وسط الخلاء مما علمنا رسول الله كيف يتخلى الإنسان أن يقضي حاجته فيسن لمن أراد أن يقضي حاجته أن يرفع على حسب حاجته فلا يكشف عرته مباشرة ثم يجلس فيتكى على رجله اليسرى فإن هذا يسهل عليه كما اكتشفوا الآن خروج الخارج من البول والغائط ومن الأشياء التي يحتاج أن ننتبه إليها ونبهنا إليها رسول الله الحذر من أن يصيب الإنسان شيء من الرشاش إذا كان في مكان مفتوح لا يرد الهواء عليه الرشاش ولا يبول في مكان صلب فيعود عليه الرشاش فيتنجس توبه وينتبه الإنسان عند قيامه أن ينظر كذلك إلى الخارج منه ولا يدع خلفه ما يستقدره غيره من نظافة الحمام من بعده النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بمعجزة أن الأرض كانت تبلع ما يخرج منه ولكن علمنا كذلك أن الإنسان لا يبقي أثره من ورائه فيتقزز الناس كما يحصل الآن في بعض الحمامات, النا... الحمامات العامة خاصة وأماكن قضاء الحاجة العامة الشيء الجميل في هذه السنن أن الإنسان يستشعر أنه مرتبط بنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤون الحياة حتى هذه الشؤون البسيطة الخفية هو متصل فيها بحبيب ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتكتمل لنا بذلك مشاعر وأحاسيس معاني الاتباع للحبيب فندرك معنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله